في بيت المقدس صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالاهداء في بيت المقدس يضاء اخر السماء في بيت المقدس قيام طائفه منصور وهي عرق غار المهدي في بيت المقدس سيصطفي المهدي في اخر الزمان يعيش ويصيح حماما في بيت المقدس واجلاء في I'm have to study.